سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه، فازره، فاستغلظ، فاسترع على سوقه. فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليذيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا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 الحجرات أكسرهم لا يعطلون.